الاعتقاد وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل ثم بدأ شرع في البيان عن معتقده اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل وعد منه بأنه سيبين معتقده بالأدلة من الكتاب والسنة وهذا هو المحدد فهو محدد في قوله لأنه ينطلق من نصوص الكتاب والسنة ولا ينثني لا يرجع عنه وقوله لا يتبدل لانه يقول الحق بنصوص شرعيه صحيحه صريحه يبينها بمعانيها الصحيحه ولا يتاول شيئا منها تأو تاويلا وذموما ثم بدا ب وعقيدته في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل فبين معتقده وأنه معتقد أهل السنة والجماعة الذين مذهبوهم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نتحدث قريبا في هذا الموضوع بالذات حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وعرفنا منازلهم وعرفنا أن أفضلهم الخلفاء الأربعة وأن كل واحد منهم على فضل عظيم وجانب من الخير كبير وإن كان بعضهم أفضل من بعض كما أخبر الله عز وجل عن أفضلية المهاجرين ويتبعهم الأنصار ويأتي من بعدهم أتباعهم وبين أفضلية من قاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح على من قاتلوا وأنفقوا من بعد الفتح وبين فضل أصحاب أصحاب الشجرة بيعة الرضوان وبين أيضا فضل أصحاب بدر إلا غير ذلك من الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبين هذا الإمام الجليل أنه يعتقد حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسلق مسلك الروافض الذين غلوا في بعض كعلي بن أبي طالب واهل بيته وجفوا آخرين كأبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وحفصة وعائشة وغيرهم وغيرهم واتهموهم بالنفاق ولم يسلك مسلك الخوارج الذين كفروا عليا ومن معه واستحلوا دماءهم واموالهم وهذا هو معتقد الطائفه الناجيه المنصوره ابن تيميه رحمه الله يقول هذا هو مذهبه حب اصحاب رسول الله على التفصيل الذي مضى وموده القربى بها اتوسل اي يود قرابه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في العقيده الواسطيه قريبا حب حب قرابه النبي صلى الله عليه وسلم الذين امنوا به واحب زوجاته الطاهرات المطهرات حبهم مفترض وواجب ولا يجوز بغضهم وهضم حقهم ابدا لذا قال الله تعالى قل اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى اي تودوني لقرابتي تود قرابتي من اجلي ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل لكل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزل رفيع عند الله وقدر عظيم عند الله والصالحين من عباد الله لكن الصديق أعظمهم فضلا وخيرهم بعد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبعد الرسل والانبياء السابقين هذا فيما يتعلق هذه عقيدة الامام ابن تيميه فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد الصديق عمر الفاروق وعثمان دل نورين وعلي ابن أبي طالب أبا السبطين قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل هذا بيان لمعتقده في القرآن الكريم فهو يؤمن بأن القرآن الكريم كتاب الله المنزل منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود وأنه حروف وكلمات وآيات وصور كلها كلام الله تبارك وتعالى ليس منها شيء من كلام البشر ابدا فجبريل مبلغ ومحمد مبلغ عليهم الصلاة والسلام والناس يتلون هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل بأصواتهم ويكتبونه بأقلامهم وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تبارك وتعالى أبدا وهذا معتقد أهل السنة والجماعة مشى عليه هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته جاءت الآيات والأحاديث بأن القرآن منزل من عند الله وأنه كلام الله كما قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وكما قال عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين إذن فهو منزل من عند الله تبارك وتعالى تكلم به قولا وأنزله وحيا وبلغه جبريل وبلغه محمد بدون زيادة ولا نقصان فنسبته إلى جبريل وإلى محمد نسبة تبليغ ونسبته إلى الله عز وجل هو كلامه قوله حقيقة لا كما يقول أهل البدع والضلال من أن القرآن مخلوق ومنهم من نفى هذه الصفة كغيرها من الصفات نفيا باتا ومنهم من خبط فيها بدون علم فقالوا إن القرآن كلام الله بلا حرف ولا صوت ونحو ذلك ومنهم من توقف وكل هذا ضلال والمعتقد الصحيح وما مشى عليه اهل السنه والجماعة ومنهم هذا الامام الجليل ان عقيدته في القران ما جاءت به ايات القران فهو القديم المنزل والمراد به اي انه صفه الله انه قديم النوع حادث الاحاد وهذا ما يعبر به السلف في القران يقولون قديم النوع حادث آحاد أي إنه صفة لله تبارك وتعالى من صفاته وحادث الآحاد أي النزول فإن الله تبارك وتعالى أنزله في 23 سنة على قول جمهور أهل العلم أنزله في 23 سنة تنزل السورة وتنزل الآيات وتنزل يعني آية واحدة وهكذا حتى اكتمل نزول القرآن والسنة المطهرة في 23 سنة ولما اكتمل الوحيان انتقل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى توفاه الله كغيره من الرسل والأنبياء الذين سبقوا كما قال الله تبارك وتعالى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 دل على ذلك نصوص الكتاب والسنه وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول يعني يقول في القرآن الكريم بل وفي غيره من الصفات يقول بما قال الله وبما قال الرسول الهادي عليه الصلاة والسلام والذي قاله الله وقاله رسوله أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق كما سبق في الآيات التي ذكرتها آنفا إن أنزلناه في ليلة مباركة وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله قل أوحي إليّ وقوله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آيات القرآن شاهدة بأن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأنه قديم النوع وحادث الاحد فلم ينزل جملة واحدة وإنما نزل مفرغا في ثلاث وعشرين سنة بحسب الحوادث والوقائع والاسئله التي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم فياتي جوابها من عند الله يسالونك عن الاهله يسالونك عن الخمر والميسر يسالونك عن الشهر الحرام يسالونك عن الانفال يسالونك عن الساعه ايان مرتاها اسئله والنبي صلى الله عليه وسلم ياتيه الجواب من عند الله فيجيبهم وما قاله الله عز وجل بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدرس الثاني وجميع ايات الصفات تفضل الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يقول السائل عبر شبكه من امريكا اسلمت قبل قليل وقرابتي كلهم كافرون اعرف انه لا يجوز للمؤمن موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب واذا قال قريب لي اني احبه فماذا ارد, أرد عليه هل يجوز أن أقول له مثل ذلك أو غير ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهذا السؤال سؤال يسر كل مسلم ومسلمة ونهنئك يا أخانا العزيز باعتناق الإسلام ونبشرك بأنك انتقلت من حياة حياتي جحيم إلى حياتي هي عدل الإسلام وفضل الإسلام ومحاسن الإسلام الإسلام الذي من أقامه أدخله الله تبارك وتعالى جنة عرضها كعرض السماء والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها الملك الكبير فيها الزوجات الحسان وفيها الخدم والولدان وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الأعين فنهنئك من هنا من المملكه العربيه السعوديه تهنئه صادقه ونتمنى لك ان تبذل جهدك في التفقه في تعاليم دين الاسلام في العقيده وفي الشعائر التعبديه كيف تؤديها وفي الاحكام احكام الاسلام كيف تتعامل بها ولا يمكنك ذلك الا ان تبذل جهدك بارك الله فيك وعانك ان تبذل جهدك في التعلم بقدر ما تستطيع وتجعل ذلك من أهم أعمالك وفي رأس القائمة التي هي قائمة أعمالك هذا فيما يتعلق بهذا الخبر السار الذي زف إلينا في هذه الساعه المباركة وأما الجواب على سؤالك فصحيح لا يجوز لأهل الإيمان مؤدت المشركين الكافرين سواء يهود أو نصارى أو وثنيين أو ملاحدة لا يجوز للمسلم أن يودهم ولا يحبهم لقول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم منه فلا يجود لك أن تباذله فإذا قال لك اني أحبك فقل له وأنا أحب لك أن تعتنق الإسلام ولا أحبك حتى تدخل في الإسلام فإذا دخلت في الإسلام فأنت أخي وحبك واجب علي كما أن حبي واجب عليك ولك حق الإسلام الذي أوجبه الله وأوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله المسلم أخ المسلم وقبل ذلك قول الله انما المؤمنون إخوة هذا هو الجواب ولا يجوز لك ان تحب احدا من قرابتك ابدا حتى يعتنق الاسلام واما صحبتهم يعني دعوتهم وزياره الابوين واشداء المعروف لهم هذا امر الله به وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي فهذه هي المعامله التي دعا اليها الاسلام فعليك ان تسال عن تعاليم الاسلام وتلتزم بها وتدعو اليه بحسب قدرتك واستطاعتك